قريت في صورة الفتحة وصلت لحد ما قلت ولا تضالي لقيت السماء فتحة أبوابها والملايكة بتدعي تقول آمين يا رب انصرنا بلغنا هدانا وحمينا ويسر لنا أداء الفرد يا رب وعدنا وسقينا من ميت زمزم انت اللي بايديك تنصرنا وبايديك تهزن انصرنا على مين يا